طيب. الموضوع النهاردة هيكون خاص به القرآن هنسمع ترنيمة مع بعض فرصة للي عاوز يدعي ناس على الراديو لأنه أعتقد الغرفة مليانة على الآخر اللي عاوز يجهز تسجيل اللي عاوز يجهز فايل عشان هنحط حوالي 43 صورة مصوره لنصوص قرآنية اللي عاوز يحتفظ بيها فيعني جهزوا نفسكم بنامة الربيع سوء وحنكون مع بعض بعد قليل فلو في حد عاوز يدخل وما فيش مكان يريد تورو الراديو وهو الأستاذ اس بي بحط الراديو شكرا يا أستاذ اس بي رفعت عيني إلى الجبال من حيث يتعون معونتي من عيني تتزل لا ينعش لا ينام الرب يا أحفظك الرب تتر لك لا تزيق الشمس في النهار ولا القمر يَحْفَظُ الرَّبُّ من كُلِّ سُوءٍ يَحْفَظُ الرَّبُّ نَفْسَكَ يَحْفَظُ الرَّبُّ زَهَاكَ مَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ رفات عيني يا لجيبال من حيث يا تي اعون من عند لا تزل لا ينعك لا ينام الرب يا أحفظك الرب تترلك لا تزيك الشمس في النهار ولا القمر في يحفظك الراب من كل سوء يحفظ الراب نافتك يحفظ الراب زهر القدير ونسأل الرب يسوع المسيح أن يكون معنا وأن يعطينا كلمة في هذا اليوم وسلامه جددا إلى كل الأحباء الموجودين في الغرفة موضوع اليوم غاية في الأهمية وهو ضمن سلسلة ضربات موجعة للقرآن مع احترامي إلى كل الأحباء المسلمين وما تم برمجة الأحباء المسلمين عليه طوال تاريخهم الطويل اليوم بحثنا فيما يعرف بقراءات القرآن وقالوا لنا وقالوا للمسلمين أيضا انها مجرد اختلافات في القراءات وليس في المعاني وليس في تغيير نص القرآن نفهم أن الاختلاف في القراءات مثلما ما تكون في قراءة مثلا المؤمنون يعني بالهمزة على الواو ونجدها المؤمنون بدون الهمزة أو النبيين فنجدها النبيين او ذهب فلان فنجدها مثلا مشى فلان فهنا لا مشكلة ونعتبرها اختلاف في اللهجات او ما إلى ذلك لكن المشكلة اكبر من ذلك البعض يقول يعني الغرفة مليانة ياريت يا إخوة اتجهوا لي الصائد الموضوع أمامكم ولو في حد بره ابعتوا له الصائد عشان يدخل يستنع كان ملاحظ أن عامة الأحباء المسلمين لا يعرفون الاختلافات التي تفقع يوجد يوجد عشر روايات وعشرين قراءة للقرآن عشر روايات كل راوي أخذ من ثمان او أكثر فهناك عشرين قراءة للقرآن والحقيقة المرة أنه لا تزكي أي واحدة منهم الأخرى وبالتالي لا تصبح قراءات وإنما مصاحف فيها اختلاف عن بعضها البعض كما سنرى بعد قليل ونسمع انا سأضع أمامكم يعني اللينكات تفتحوها معي وتروا أنتم بأنفسكم إذن كما قلت أنا للأحباء المسلمين عشرين قراءة من خلال عشر روايات اسمعوا ما هي اسماء هذه القراءات ربما لا تحتاجوها ولكن على الأقل يكون عندكم فكرة القراءات هي قراءة نافع المدني وأشهر من روى عنه قالون وورش فهنا عندنا نافع رواية نافع او قراءة نافع روى عنه اثنان قالون وورش قراءة ابن كثير المكي وأشهر من روى عنه البزي وقنبل قراءة أبي عمر البصري وأشهر من روى عنه الدوري والسوسي قراءة ابن عامر الشامي وأشهر من روى عنه هشام وابن زكوان قراءة عاصم الكوفي وأشهر من روى عنه شعبة وحفص قراءة حمزة الكوفي وأشهر من روى عنه خلف وخلاد قراءة الكسائي الكوفي وأشهر من روى عنه أبو الحارث وحفص الدوري قراءة أبي جعفر المدني وأشهر من روى عنه عيسى بن وردان وابن جماز قراءه يعقوب المصري واشهر من روى عنه رويس وروح قراءه خلف ابن هشام البزار البغدادي واشهر من روى عنه اسحاق ابن ابراهيم وادريس ابن عبد الكريم لو لو سمحتوا خففوا اللينكات على التكست لو سمحتوا نخففوا اللينكات على التكست مشكورين علشان الناس ما تتشغل في اللينكات و هنحط إحنا برضو لينكات بعد شوية إذن لكل راوي او لكل قراءة راويان وبالتالي فلدينا عشرون عشرون قراءة أو عشرون رواية لن أكررها فأنتم سمعتم الأسماء في هذا البحث إذن هناك تركيز على الروايات وليس القراءات يعني ليس العشرين قراءة ولكن التركيز على العشر روايات التي أخذ منها عشرون قارئ الروايات رواية حفص عن عاصم مات سنة 127 هجرية رواية ورش عن نافع رواية قالون عن نافع رواية السوسي عن أبي عمرو رواية خلف عن حمزة رواية الدوري عن أبي عمرو رواية الدور عن الكساء رواية شعب عن عاصم رواية هشام عن ابن عامر رواية ابن زكوان عن ابن عامر ما هي اشهر هذه القراءات ركزوا معي هذه الجزئية أشهر هذه القراءات هي قراءة حفظ عن عاصم والتي يقرأ بها حوالي 80% من المسلمين المتواجدين خاصة بالمشرق وآسيا الخليج مصر تركيا افغانستان باكستان وهي في الأصل قراءة الكوفا في العراق وهذه صورة لبيحب يفتح معنا صورة في البداية كتعريف ربما ناس لا يعرفون حتى غلاف القرآن افتحوا معي هذا اللينك هي صورة لغلاف القرآن برواية حفظ إذن هذه قراءة حفظ منتشرة في هذه الأماكن مشرق آسيا الخليج مصر تركيا افغانستان باكستان القراءة الثانية قراءة ورش وهي متداولة خاصة, متداولة خاصة في المغرب وأفريقيا والمغرب ليس المقصود به دولة المغرب وإنما جزء من تونس يقرأ بها والجزائر والمغرب وقراءة ورش هي في الأصل قراءة المدينة يسرب حيث أن ورش تتلمز على يدي نافع اكبر قراء المدينة ولذلك تسمى ريوايا اا ريوايت اا ورش آآ باسمه و هي القراءه المنتشره في تلك الاماكن وهنا لو تحبوا تفتحوا معي اللينك ده لو سمحتوا صوره لغلاف بقراءه ورش المنتشر خاصة في المغرب لو كبرت الصورة حتشوف تحت أنه الناشر موجود في الدار البيضاء والدار البيضاء يعني المغرب طيب من يقول أن الصوت متقطع لا أعتقد أن الصوت فيه مشكلة نشكر الله على كل ان أرجو أن لا يتقطع يعني بعد ذلك هناك قراءة قالون وهي قراءة هامة جدا وقالون هو أحد الراويين عن نافع وهي القراءة التي يقرأ بها حتى اليوم اهل ليبيا وما يزالون يضبعون قرآنهم حتى اليوم بهذه القراءة قراءة قالون ولو تحبوا افتحوا معي هذا اللينك هتشوفوا نسخة لغلاف من قراءة قالون الصورة أمامكم حتى بتشوفوا مكتوب عليه مصحف الجماهيرية بالخط العريب يعني مصحف الجماهيرية هذه قراءة قالون في السودان أيضا انتشرت قراءة المصحف برواية الدوري عن أبي عمرو وحديثا أيضا طبع في السودان عدة طبعات عن دار مصحف أفريقيا بجامعة أفريقيا بالخرطوم ولو دخلت هذا اللينك من الشبكة الإسلامية وهو يوسق كلامي أن رواية الدوري استحوا معي هذا اللينك للشبكة الإسلامية لو سمحت هالك الموضوع أمامكم ستجد أمامكم سؤال ما هي أسماء القراءات التي اعتمدت لتضاعة المصحف بعد الحمد لله فالذي نعلمه أن القراءات التي طبعت في العالم هي رواية ورش وقالون كلاهما عن نافع المدني وهي مشهورة في المغرب العربي ورواية حفظة عن عاصمة الكوفي وهي مشتهرة في أكثر العالم الإسلامي ورواية الدور عن أبي عمرو ابن العلاء البصري وهي مشهورة في السودان إذن هذا التوثيق إلى ما نقوله السؤال الذي يفرض نفسه ألم يقول لنا أن كل هذه القراءات مأخوذة من مصحف عثمان إذن لماذا هي مختلفة عن بعضها البعض خاصة أننا لا نتكلم عن اختلاف في اللفظ أو مخارج الكلمات كما نعرف معنا اختلاف قراءات وإنما في المعاني أيضا وفي تغيير مفهوم عن أصله هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة في هذه الحلقة لاحظوا أمرا هاما كل هذه الاختلافات وأنا وعدتكم أن ما وجدته يعني يقرب من عشرة آلاف اختلاف أكثر أكثر من عشرة آلاف اختلاف بين العشر قراءات لا أدعي أن كل العشرة آلاف فيها اختلاف في المعنى ولكن أجزم أن 60% من العشرة آلاف فيها اختلاف المعنى في صوت يا أخوة هل يوجد صوت طيب ممتاز إذن لاحظوا أن كل هذه الاختلافات ما تزال موجودة حتى بعد القرآن أكثر من مرة بل وما تزال موجودة حتى بعد أن أحرق عثمان ابن عفان المصاحف إذن يعني ما ما الذي كان موجود من اختلافات قبل أن يحرق عثمان المصاحف إذا كان بعد أن أحرق عثمان المصاحف وبعد أن قالوا لنا يوجد هذا المصحف الذي جمعه عثمان نجد كل هذه الاختلافات إذن ما الذي كان موجود والذي دفع عثمان ليحرق المصاحف بالتأكيد كان الموجود شيء كثير جدا إذن بنعمة الرب يسوع اليوم البحث في مصاحف السنة لن أتناول بعد يعني مصحف الشيعة ولن أقارن هنا بمصحف القديانية وقد قدمنا يعني محاضرة قبل ذلك بالدليل والصور رأيتموه معنا لكن بنعمة الرب يسوع مختص آه آه اليوم فقط بمصاحف السنة وفي سورة واحدة فقط لن أنتقل إطلاقا عن سورة آل عمران قدمنا في المرات السابقة سورة الفاتحة والبقرة واليوم فقط الموضوع خاص بسورة آل يعني لم نتناول 114 الصورة ولكم أن تتخيلوا كمية الاختلافات في بقية الصور ترقيم آيات حروف ضائعة معاني مختلفة كل هذا موجود في القرآن الموجود بين الأحباء في يدي الأحباء السنة اليوم إذن نبدأ في توسيق هذا الكلام افتحوا معي لو سمحتوا هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك هذا اللينك من سورة آل عمران من قراءة حفظ من قراءة حفظ هتلاقوا دايماً أنا حاطت خط احمر تحت الكلام اللي انا أقصده وما يفعل من خير فلا يكفروه و خلينا نسمع كيف يقرا الشيوخ هذه السوره الموجوده امامكم سيقرا لنا الشيخ الفزيفي هذه الجزئيه فاستمعوا الشيخ الفزيفي اولا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه طيب اذا القراءه حق منكم خلينا نوثق القراءه ايضا بقراءه الحصري لاحفظ ايضا وما يفعلون من خير ينسنوه وما هو عن مدير وما يفعلوا من خير فلن يكفروا طيب اذا اذا امامكم يا اخوه القراءه واضحه جدا وما يفعل من خير فلن يكفروا طيب افتحوا معي افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا لو تحبوا تكبروا الصورة حط الماوس كده وخليه ثابت على الصورة هيظهر على يمينك تحت زي مربع كده برتقالي اضغط عليه الصورة هتتكبر وبعدين انزل لتحت خالص آخر سطر الشيخ من شويه كان يقرا وما يفعل من خير فلن يكفروا بالياء لكن هنا نرى الوضع يختلف وما تفعل من خير فلن تكفر المخاطب هنا اختلف في في في قراءه حفص المخاطب ضمير غائب يفعلوا يكفروا ولكن هنا المخاطب ضمير حاضر شخص قدامك موجود وما تفعلوا يا بشر يا ناس من خير فلن تكفروا ما الذي يجري من الذي بدل التاء ومن الذي بدل التاء أيضا فتكفروا في تكفروا ألم تسمعوا منذ قليل الشيخ الحفصي والشيخ الحذيفي يقرأ بالياء اسمعوهم هم ذاتهم يركب الطائرة ويسافر فقط إلى يعني المغرب يختلف القرآن يسافر فقط إلى المغرب أو إلى ليبيا قراءة قانون يختلف الأمر تماماً ليه؟ لأن النصوص ليست واحدة استحوا معي هذا اللينك أيضاً وانا أسمعكم القراءة التي أمامكم الآن هي قراءة قالون استحوا قراءة قالون موجودة أمامكم آخر لينك أنا أحطه كبر الصورة حط الماوس كده على الصورة يظهر لك المربع على يمينك برتقالي اضغط عليه الصورة تكبر انزل تحت خالص القرآن مختلف في ليبيا ما الذي يجري في قرآن السعودية ومصر وما يفعلوا فلن يكفروه بالياء هنا الامر يختلف وما تفعلوا من خير فلن تكفروه اسمعوا نفسي للشيخين يقرؤون الآن دون خجل ودون أن يعني يراجعوا أنفسهم قراءة مختلفة اسمعوا مرة أخرى الحصري والحزيسي وما تفعلوا من خير فلن تكسروا والله عليم ذي تَأِينَ وَمَا تَعْلُمُ مِن خَافِئٍ إِلَّا مَا تُكْشَفُ وَاللَّهُ عليم وما تفعلوا من خير فلم تكفروه والله عليم بالمتقين وما تفعلوا من خير فلم تكفروه والله عليم بالمتقين إذن يا إخوة الموضوع ليس كما قالوا لنا أنها اختلافات في القراءات لا أبدا هي ليست اختلاف في القراءات نعم الصورة اليوم فقط أهل عمران اللي بيحط الصائطات يا إخوة لو سمحت ليس الآن أي صائط لو سمحت تلميذ only way معلش خلينا نركز بالوقت في هذا الموضوع لأنه موضوع هام جدا ونعاوذ الأحباء المسلمين الموجودين معنا يستفيدوا الأحباء المسلمين ركزوا في هذا الكلام لقد كذبوا علينا احنا ما عندناش مشكلة لكن أنتم هذه عقيدتكم يقولون انها مجرد اختلاف في القراءات الآن ليس الموضوع كذلك سأقدم لكم اليوم نصوص قرآنية جعلت المعنى يختلف 180 درجة المعنى مختلف جملة وتفصيلة حينما أنتهي من المحاضرة سيكون قد وصلكم هذا المعنى إذن اليوم آآ الآن آآ رأينا معا كلمة كلمتين في آية واحدة مختلفتين وما يفعلوا بعدين يكفروا في قراءة حفظ السفر إلى المغرب وليبيا يتغير المعنى تماما طيب نرى موضوع آخر آية أخرى في آل عمران افتحوا معي هذا اللينك نفتح كلنا مع بعض شايفين قدامكم هذا النص من سورة آل عمران 57 دعونا نسمع الشيخان الشيخي الحذيفي والحصري لهذه آآ آآ الايه وامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم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 يَجِبُ عُذُورُهُ وَأَمَّنْ نَزَّنَا آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ فَلَهُ يَجِبُ عُذُورُهُ وَمَنْ حُلَّ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إذن أمامنا الآن رأينا النص القرآني وقرأه لنا الشيخ وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم افتحوا معي هذا اللينك وضعتوا أمامكم ولما بتفتح برضو تحب تكبروا صورة حط الماء ويستبتوا كده و اضغط على المربع البرتقالي على يمينك وانزل تحت وعايزك شوية تنتبه معي في هذه الصورة في هذا القرآن الموجود أمامك الشيخ منذ قليل كان يقرأ فيوفيهم لا هنا الأمر المختلف فنوفيهم نحن فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين من أنت؟ من أنت الذي ستوفيهم من أنتم قرآن حفظ يقول ففيهم وهنا القرآن المتكلم الضمير المتكلم هنا يختلف هناك ضمير غائب هنا المتكلم ضمير حاضر ولاحظوا انا وضعت ثلاث دوائر على أرقام الآيات فوجدت أن هناك رقم ضائع أيضا هناك رقم خمسة وخمسين طبيعي أن يكون الرقم الذي يليه هو سبعة وخمسين خمسة وخمسين طبيعي الرقم الذي يليه ستة وخمسين لا وجود له موضوع سبعة وخمسين ثم وجدت أيضا أن رقم ستين في الآخر لو ملاحظين مكرر مرتين ستين ستين هذا ليس موضوع البحث في الحقيقة ولكن مجرد امر لفت نظري حديت أن أنا برضو أنبر عليه يعني إذن أمامنا هنا اختلف المتكلم فبدل أن يكون فنوفيهم أصبح في قراءة حفظ فيوفيهم وحتى أوثق كلامي اكثر افتحوا معي قرآن ليبيا قرآن ليبيا أيضا الأمر يختلف لهو اللينك أمامكم افتحوا معي قرآن ليبيا أيضا فيه الكلمة مختلفة حط الماوس واضغط المربع البرتقالي وانزل تحت آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم يقول لنا المسلم حينما يدخل يناقش الروم احنا القرآن بتاعنا واحد في كل مكان في العالم قرآن بتاعنا واحد يا رجل اين القرآن الواحد اسمع ماذا سيقرأ لك الشيخ الآن لن يقرأ مع ان الشيخ الحزيفي والشيخ الحصري قرأوا لنا منذ قليل فيوى فيهم فقد ركبوا الطائرة وسافروا الى المغرب اسمعوا ماذا قرأوا وَأَمَّ الذيينَ آمَنوا وَعمللوا الصَّالِحاتِ فَنُوِّيهِم أُجُورَهُم واللهَّهُ لا يُحِّ الضَّ غَيَ الرَم وَأَمََّّينَ آمَن wa الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا nanuuwa niu o di ha si banauwa iimu u طارحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين طيب إذن أمامنا الآن اختلاف أيضا اختلاف في القراءة ليس فقط كتابا ولكن اختلاف في القراءة أيضا إذن يقولون أنها قراءات اختلاف في هذا كلام غير صحيح كلام غير دقيق والمصاحف التي بين يدينا الآن تقول غير ذلك ننتقل إلى نص قرآني آخر استحوا معي هذا اللينك أمامكم هو من قراءة حفظ المنتشر في مصر والسعودية والخليج بصورة عامة تقريبا ورحمة, ورحمة, ورحمة خير مما يجمعون خير مما يجمعون ونسمع أيضا الشيخ الحصري والشيخ الحزي في يقرآن هذا النص القراني من قراءه حفص اسمعوا ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير من ما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة أجمعون طيب تعالوا تعالوا مع بعض نركب الطيارة كده ونروح المغرب افتحوا معي اللينك ده لو سمحتوا وهو هنسفركم شوية النهاردة هندوخكم ما بين المغرب ومصر وليبيا تونس هتزوروا معنا اكتر من مكاني اليوم كبر الصورة زي ما وريتك تحط الماوس وحيظهر لك المربع البرتقالي تحت على يمينك اضغط وانزل لآخر سطر تحت القراءة في المغرب تختلف ففي المغرب نجد أن القراءة ورحمة خير مما تجمعون في القراءة الأولى مما يجمعون يجمعونهم منهم ضمير المخاطب غائب هنا رامير المخاطب حاضر مما تجمعون أنتم فمن الذي قلب الياء إلى تاء أو من الذي قلب التاء إلى ياء هو ليس أحد قلب التاء إلى ياء يا إخوة لكن أنتم تعرفون أن القرآن وأنا يعني أسرد لكم هذا الكلام افتحوا أيضا قرآن المغرب ها هو أمامكم افتحوا معايا وأنا أتكلم أنتم تعرفون أن القرآن كتب بدون تشكيل بدون تنقيد بدون حرف الألف وحينما جاءوا ينقطوا نقط بعضهم نقطتاء هذا الحرف أخوة بالذات يمكن أن يكون باء وتاء وساء وياء ونون تخيل ما الذي يفرق بين الياء والباء إذا كان نقطة بقى. نقطتين إيه. نقطتين فوق تا نقطة فوق نون ثلاث نقاط سا إذن هذه هي المشكلة التي جعلت يقولون أن التنقيت لا مشكلة وأن القرآن محفوظ في الصدور هذا الكلام غير صحيح لا صدور ولا غيره لأنه نسمع الآن الشيخ الحصري والحزيفي الشيخ الحصري سيقرأ لنا بقراءة ورش والشيخ الحرزيفي سيقرأ لنا بقراءة قالون فاسمعوا إذن القراءات ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير إما تجمعون وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِيَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّنَّا تَجْمَعُونَ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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون إذن, إذن يا إخوة هنا أيضا خطأ آه خطأ ليس مجرد آه آه يعني قراءة المعنى مختلف يجمعون وتجمعون افتحوا معي هذا اللينك لننتقل الى نص قرآني آخر في سورة آل عمران افتحوا معي هذا اللينك الموضوع أمامكم من قراءة حفظ أيضا قرآن حفظ لو تحب تكبر الصورة كبيرة وانزل تحت للكلمة المحطوط عليها تحتها خط تقول بخمسة آلاف من الملائكة مسومين تخيلوا هنا الفاعل سيختلف الفاعل سيختلف تماما رقم آآ آآ الآية 125 من سورة آل عمران بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني يعني علامة يعني سمة, سمة يعني علامة لابسين لرس معين مسومين من هنا المسوم؟ المسوم هنا الملائكة أليس كذلك رأيتم المصحف أمامكم وضعت لكم مصحف حفظ السعودية مصر انا دائما أقول السعودية والمصر يعني أشهر بلدين عربيين يقرأ القرآن يعني. إذن اسمعوا الشيخ أيضا يقرأ لنا مسومين نسمع الشيخان الشيخان أيضا الحزيفي والحفري في مسونين بقراءة حفظ بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم فورهم هذا ينددكم ربكم сидеть y bide ko rebu ko biความms akin minmele ikaati muse y bide ko rebu ko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 يتيم في في الاف من لكن للاسف ننتقل إلى المغرب الأمر يختلف افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتم افتحوا معي هذا اللينك يلا يا شباب تسافروا معي المغرب كده ونشوف الأحباء المغربة نستأذن أن يفتحوا معنا القرآن اللي بيسمعوني في المغرب ياريت تابعوني واللي بيسمعوني في ليبيا تورونس ياريت تابعوني أمامكم الأمر مختلف هنا الفاعل اختلف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين كان الآية الأولى الملائكة هم الفاعل 5000 من الملائكه مسومين لا هنا الملائكه مسومين هم الذين يعني هم مفعول به هنا ملاحظين يا اخوه هذه كارثه هذا اختلاف في المعنى تماما ليس لا يقول لي قراءه هذه ليست اختلاف قراءه هنا الفاعل اختلف رجعت انا للتفاسير قلت أرجع الى التفاسير أرى كيف هنا القراءة مختلفة وجدت في الطبر يقول نعم هناك قراءة أخرى مسومين ففي القراءة الأولى الفاعل هو الملائكة وفي القراءة الثانية الفاعل هو الله كارثة يقولون قرآن واحد ومعنى واحد ولا في المعاني هذا الكلام غير صحيح يا أحباء يا مسلمين راجعوا هذه الآيات جيدا هل هناك شيخ يقرأ لنا هل هناك شيخ يقرأ لنا هذا النص مسوّمين سأجعل الحزيث والحصري أيضا يقرأ دون أن يراجع أحدهما ملائن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من بورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف tiga ربكم dedo komrabu من biwa مسوّمين ala bi ita ki musa mi y dedo ko murabu ko يا انتو بيروا تتقوا يا تكون مسورهم هذا يبددكم ربكم بخمسات اناس من الملائكه تسوهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين بصراحة أنا أريد أن أعرف يا ترى في اللوح المحفوظ هل هي مسوّمين أم مسوّمين في اللوح المحفوظ من الذي سوم الملائكة هل هم الملائكة الذين سوموا أنفسهم أم أن الله الذي سومهم وإن كان القرآن من عند الله لماذا هذا الاختلاف الفاعل اختلف يا شباب لا تقولوا وتخدروا ضمائركم بأنها اختلاف في القرآة لا هذا اختلاف في المعنى لدرجة أن الفاعل نفسه اختلف فمن الذي يتبقى إذن هل الناس الموجودة معي صحية الناس الموجودة معي صحية صحيين طيب ننتقل نفس أنا بالمناسبة بادي بالأسهل وبنتقل شوية شوية للأصعب يعني ببدأ بالأخطاء البسيطة إلى الأصعب يعني لما هنوصل لآخر واحد حتلاقه الاختلاف 180 درجة افتحوا معي هذا اللينك نص قرآني جديد افتحوا معي يلا يا شباب وزي ما انتم عارفين لو تحب تكبر الصورة بتكبر الصورة قل للذين كفروا قراءة حفص أمامكم حفص يعني السعودية الخليج ومصر كل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم إلى جهنم ودئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون خلاص خلينا نسمع أحد الشيوخ الشيخ الحزيفي والشيخ الحصري يقرآن لنا من قراءة حفظ اسمعوا قراءة حفظ كل الذي كف سَُلَون وَتُ الشرون إلَ جه نما واضِي مزد كل الذيين <المذاد> كف سُلَون وَتُ الشرون إلَ جه نما قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد كوي ستغلبون وستحشرون استحوا معي اللينك هذا لو سمحتوا افتحوا معي هذا اللينك أمامكم كبر الصورة حط كده الماوس وستجد انا حصدت لك خط تحت قل للذين كفروا مش ستغلبون ولا تحشرون لا الضمير غاب سيغلبون ويحشرون يا رجل منذ قليل كنت تتكلم مع الضمير الحاضر ما الذي حدث ما الذي حدث افتحوا معي هذا اللينك أيضا قراءة حمزة خلف عن حمزة افتحوا برضو علشان نوسق كلامنا أكتر أيضا الموضوع المختلف قل للذين كفروا سيغلبون و يحشرون يعني في واحد سيغلبون ويحشرون وواحد ستغلبون و ستحشرون أخيرا أضع أيضا في هذا النص قراءة الدوري عن الكساء افتحوا معي الدوري عن الكساء اللي الموضوع أمامكم على قدر الاستطاع بحاول يعني نوسق الكلام الدوري عن الكساء سيغلبون ويحشرون طيب خلينا نسمع الشيخ نسمع الشيخ الحزيفي وخلينا نسمع الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ يقرأ لنا الدور عن الكسائي وهي تختلف عن حفظ حفظ ستغلبون وتحشرون هنا سيغلبون ويحشرون اسمعوا قل <متحدث> للذين كفروا سيقلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قل للذين كفروا سيقلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس كل الذي أسأل عنه من الذي من الذي قلب الـ الـ الأحرف ليس أكثر من ذلك اسمعوا أيضا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قول للذين كفروا ستضلون وتحشرون الى جهنم وما بسوء مئداد قول للذين كفروا ستضلون وتحشرون الى جهنم وما بسوء مئداد اذا اذا إذن نحن نتساءل يا وليدي يا جمال لماذا تبكي يا رجل نحن نتساءل من الذي غير في في كتاب الله ألم تقول لنا أن كتابكم واحد في كل الدنيا نحن لم ننتقل خارج الدول العربية نحن فقط الآن في مجال الدول العربية لم نذهب بعيدا ولم نفتح قرآن مترجم القرآن المترجم مشاكل أيضا كثيرة هذا لبحث آخر لكن الآن من الذي يقلب هذه الحروف إلى تاء إلى ياء وما هو قادم فهو يعني أكثر السؤال يبقى واضحا في اللوح المحفوظ بقى في اللوح المحفوظ عند الله في السماء يعني هل هي تاء أم ياء إن كانت تاء فمن الذي قام بجعلها يا يعني والعكس هل تريدون أن أضع لكم حروف لا وجود لها يعني حرف ضايع افتحوا هذا اللينك أمامكم خلونا نشوف مع بعض هذه القراءة التي أمامكم هي قراءة حفظ الخليج ومصر وستجدوا أمامكم كلمه ابي قراءه حفص وسارع وسارع وسارعوا, وسارعوا. الى ما يرضيكم من ربكم وجنات النعيم اما واتوا الاوذ عبده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت من المتقين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 طيب إذن, إذن آه هنا وسارع كنت مرة انتظرني يا فارس سأضعها لكم في النهاية كنت مرة أقرأ كلام لعائشة حينما كانت تقول أن الواو أضغمت والواو فقدت والحبر والنازخ والذي النساخ يعني افتحوا معي هذا اللينك الموضوع أمامكم افتحوا معي هذا اللينك ستجدوا أن الواو فعلا أضغمت وطارت لا وجود لها الآن أنتم في قراءة ورش الإخوة الأحباء في المغرب افتحوا معي قرآنكم لن تجدوا الواو أين الواو أليست هي وسارع أين الواو لماذا فقدت ومن الذي يلعب في كتاب الله من الذي حازفه حرف الواو وليس فقط في قرآن المغرب لكن افتحوا معي أيضا القرآن الذي يقرأ في الفيديا هذا اللينك أمامكم أيضا هذا الرابط كبر الصورة واذهب إلى اول كلمة سارعوا إلى مغفرة من ربكم أين حرف الواو لا أحد يجيبنا لكن دعونا نسمع الحصري والحزيفي يقرؤونها أيضا دون حرف الواو لأنهم الحصري سيقرأ لنا بقراءة ورش والشيخ الحزيفي سيقرأ لنا قراءة قالون التي وضعتها أمامكم اسمعوهما وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون شارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 تارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعفتت للمتقين أين حرف الواو أحد الأخوة كتب لي على التكست أن اللينك الأخير فيه واو لا حبيبي افتح هذا اللينك القرآن, القرآن ليبيا ليس فيه واو هذا اللينك أمامك تستطيع ان تفتحوه وترى ليس هناك حرف واو ليس هناك حرف واو اذا فقط اين حرف الواو يعني لماذا حذفنا يعني سؤال بسيط جدا ليس أكثر من ذلك ننتقل الى نص قراني اخر اضع امامكم قراءه السوسي عن ابي عمرو عندكم واو آه واو هنا في لا في اللينك هل وجدتم كلمة واو في, في يس طب سواني سواني سواني ممكن افتحوا فقط اللينك اللي أنا حطه قدامكم فقط اللينك اللي أنا حطه قدامكم ده قرآن ليبيا افتحوا معي اكبر الصورة لو سمح عشان تشوف كويس لا دي مش واو كبر الصوره حط الماوس حط الماوس هتشوف في مربع لازم تكبر الصوره دي نجمه مش واو دي نجمه كبر الصوره كبرت الصوره عايز الناس اللي شافوا الواو يكتبوا لي انه ما فيش واو الصوره امامكم يا شباب لازم تكبر الصوره رايت ايه رايت في واو ولا رايت ما فيش واو عشان بنوثق كلامنا ما في الناس اللي كتبوا فيه واغ بعد ما تكبر الصورة هذه نجمة ليست واغ ما فيش واغ إذن نحن نوثق بنعمة المسيح كلامنا بالوسائق الإسلامية الموجودة أمامنا طيب الآن ننتقل إلى نص قرآني آخر افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك قراءة عن أبي عمرو السوسي عن أبي عمرو حط الماوس وكبر حتلاقي في, في, نهاية في نهاية الصفحة والله بما يعملون خبير ونسمع قراءة الشيخ وهو يقرأ لنا والله بما يعملون للشيخ عبد الرشيد بن الشيخ يقرأ لنا قراءة السوفي عن أبي عمرو اسمعوا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات ولا الأرض والله بما يعملون قبير والله بما يعملون قبير والأرض والله بما يعملون قبير غريبة افتحوا معي هذا اللينك أمامكم القراءة في مصر والسعودية والخليج ليست هكذا ليست والله بما يعملون لا الضمير ليست غائب الضمير حاضر ها هي الصورة أمامكم وانا واضع خط ولله ميراس السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وليس يعملون من هم الذين يعملون النصر القرآن هنا يقول والله بما تعملون أنتم الضمير حاضر موجود وليس ضمير المخاطب غائب المخاطب هنا حاضر هل سيقرأ لنا أحد الشيوخ مستاذا الشيخ الحصري والحزيفي يقرأنا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ وَشَرُ لَهُمْ سَيَعْلَمُونَ كَمْ نَبخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ما كانت يعملون يا شيخ والله بما تعملون خبير غير رايو ولا يحتسب من الذين يدخلون بما آتاهم الله من تبلي هو خير لهم بل هو شر لهم يوبوقون ما دخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير, بما تعملون خبير طيب اذا اذا يعني في في من الذي يغير يعني نحن نسأل من الذي يغير هذه الحروف الله بما يعملون ولا الله بما تعملون الضمير هنا هل هو ضمير المخاطب هل هو ضمير غائب أم أنه ضمير حاضر ننتقل إلى نص قرآني آخر افتحوا معي هذا اللينك تمامكم افتحوا معي نرى معا أيضا نص قرآني آخر سورة آل عمران 39 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مع أن لا أحد يدخل المحراب ليصلي لكن لا مشكلة هم لا يعرفون حتى ما هو المحراب عن زكريا دعونا نسمع قراءة الشيخين الحصري والحزيسي اسمعوا سَنَادَ الْمَلَاءَ إِن كُنْتَ وَقَائِمًا يُصَلِّي لِذِكْرِ مَرْضَاةِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا كَلِيمًا سَنَادَ الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك فنادته الملائكة وهو قائم من يصلي في المحرى بأن الله يبشرك طيب اشتاحوا معي هذا اللينك لو سمحته اشتاحوا معي هذا اللينك لو سمحته كنا سمعنا الشيخ منذ قليل يقرأ فنادته الملائكة لكن هنا في قراءة خلف عن حمزة نجد غير ذلك نجد فناداه الملائكة يعني حتى العربي هنا ركيك فنادته الملائكة لكن هنا فناداه الملائكة غريب جدا فناداه الملائكة كيف نداه الملائكة لا أدري دعونا نسمع الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ وهو يقرأ لنا فناداه الملائكة بقراءة خلف عن حمزة سمعوا فناديه الملائكة وهو قائم يصني في المحراد إن الله يبترك بيحيو فناديه الملائكة خلوا بالكم من كلمة يبشرك شوفها في القراءة دي لو في واحد قرأها بهذه الطريقة يقولون أن هناك يعني خطأ وكارثة الكلمة يبشرك اسمعوا في هذه القراءة كيف تقرأ اسمعوا لو سمحت مرة أخرى فنازيه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراد إن الله يبشرك بيحيو ف... يبشرك ده, ده, ده عربي ده يبشرك أنا بعرف الأكل يبشر يعني بعض الماكولات لكن يبشرك اسمعوا فنادوه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراد إن الله يبتركك بيحيي فنادوه الملائكة كَل هو قائما يصلي في المحراب ان الله يرقبك باحمر فنادوه المنائك وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يرقبك باحمر فنادوه المنائك ياسعو طيب طيب اذا اذا واضح امامنا يا اخوه هنا فناداه وهناك فنادته التغيير هينه لماذا التغيير معلش يا جبريل معلش حبيبي انت قطعت مشوار طويل جدا يا استاذ جبريل الهم والباقي على البقيه يعني لماذا لماذا هنا نجدها بدلا من فنادته الملائكة نجدها فناداه الملائكة استحوا معي هذا اللينك لو سمحت ننتقل إلى نص قرآني آخر استحوا معي هذا اللينك هو من قراءة حفظ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمونه خلوا بالكم من النص القرآني هنا في خطأ خطير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه خلنا نبع الشيخ وهو يقرأ من قراءة حفظ الحصري والحزيتي وإذ أَخَذَ الله نفاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَانْبِذُوهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أخذ الله ميزاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أخذ الله ميزاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا طيب استحوا معي هذا اللينك لو سمحتوه حتى نجد حتى نرى قراءة أخرى يعني الموضوع الكلمة مختلفة يعني كبروا الصورة عشان تشوفوها كويس دائما حط الماوس وخليه ثابت كده أول ما تثبت الماوس على الصورة يظهر لك على يمينك تحت مربع برتقالي اضغط عليه هتتكبر الصورة وستجد التغيير أمامك اوتوا الكتاب لي تبينونه ولا تكتمونه اتغير الموضوع اصبحت ياء وبالتالي تغير الضمير المعنى تغير اوت الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فالضمير ايضا هنا تغير وايضا سوسق كلامي بقراءه للشيخ عبد الرشيد بن الشيخ السوسي يقرا لنا من السوسي عن عمرو عن ابي عامر فاسمعوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنَنَّهُ لَهُمْ ثُمَّ يَنبَذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لاحظتم يا أخوة إذن المعنى أيضا مختلف الضمير هنا مختلف زهشته كفاكم زهشته خلاص تعبته يلا يا شباب عايز اسمع صوتكم طيب نكمل تعارفين علشان اجمع القراءات دي مع بعض بامانة انا شغال تقريبا خمسة ايام خمسة ايام متواصلة علشان أجمع كل آية في الصورة بتاعتها اللي بحطها لكم والموضوع مش يعني زي ما هو سهل يعني تتعتقد لا فأنا على كل أربت أخلص يعني الحتة الأخيرة الياء قلبت يا أستاذ نيلو فر قلبت الياء إلى تاء والتاء إلى ياء طيب افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك ايضا افتحوا معي هذا اللينك هو من قراءة حص وسنجد ايضا المتكلم هنا سيختلف ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق من المتكلم هنا المفروض كاتب القرآن اللات او الله الله بتاعهم صباح لقد سمع الله هو اللي سمعه قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتبوا الله المتكلم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونسمع أيضا في هذه القراءة قراءة حفظ الشيخ الحصري والحزيفي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء سنكتب تُوبُوا مَا قَالُوا وَقَدْ لَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ لَكُمْ عَذَابَ يُوب ما قالوا وقات له ان بها ابي غير حق ونقول لكم عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنياء سنتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوك عذاب الحريق طيب ممتاز جدا افتحوا معي هذا اللينك ستجدوا أن المتكلم هنا قد تغير افتحوا معي هذا اللينك وقراءة خلف عن حمزة كبر الصورة لو سمحت عشان تشوف كويس حط الماوس على الصورة بتاعتك وكبر الصورة وستجد المتكلم قد تغير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا مبني للمجهول في القرآن الأول وجدنا المتكلم هو الله يقول سنكتب لكن هنا مبني للمجهول سيكتبوا ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول هناك ونقول من الذي غير في كتاب الله ان كان من عند غير الله لا واجدوا فيه اختلافا كثيرا هنا سيكتبوا مبني للمجهول لا أحد يعرف من الذي سيكتب سيكتبوا ما قالوا لكن هناك سنكتب واضح الإله الذي يتكلم إله القرآن وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول زوقوا عذاب الحريق هناك ونقول زوقوا عذاب الحريق دعونا نسمع أيضا الشيخ عبد الرشيد وهو يقرأ لنا هذا القرآن الآخر dapat saiyammahu ta nad nabi naqau in nabaha sak wadah nuang niyak kayyo kutabu naang kwadu wa حق ويقول ذوقوا hakqi waya ko لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فيكتب ما قالوا وقتلهم انديا يغين حق ويقول ذوقوا عذاباً خزي يفق اذا اذا نعم نعم إذن من الذي غير لماذا في القرآن الأول وجدنا أن المتكلم يقول سنكتب ونقول في قرآن آخر نجد سيكتب ويقول الفاعل مختلف في النصين طيب ننتقل أيضا إلى نص قرآن آخر وأنا قاربك على الانتهاء آآ اسمعوا ايضا افتحوا معي هذا اللينك امامي بص يا اخوة انا سأضع امامكم نص قرآني وعايزكم تركزوا فيه شوية سأضع امامكم القرآن المشهور قراءة حفظ افتحوا معي كده لو سمحتوا وركزوا في هذه الصورة التي أمامكم ليست بالسين ولكن بالصاب هذه الصورة التي أمامكم وتحديدا في النص رقم 188 لاحظوا قبل أي ملاحظة دعوني أسمعكم الشيخ وهو يقرأ لنا ما هو أمامنا حتى يكون قدامنا صورة وصوت قراءة حفظ الحصري والحزيفي نسمع لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم فلا تحتبن لا تحتبنهم بمفاجة من العذاب لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم عالوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفاجات من العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان نفمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بنفازة من العذاب ولهم عذاب أليم طيب يا إخوة لاحظوا معي لو سمحتوا لاحظوا معي ارجعوا للصورة اللي أنا حطيتها لكم اللي هي قراءة حفظ الموضوع ده غريب جدا يعني لاحظوا لا تحسبن والكلمة الثانية المحطوطة عليها الخط فلا تحسبنهم خلاص عايز لا يحسبن فلا يحسبنهم عندي عايز لا تحسبن فلا يحسبنهم عندي يعني عايز الاثنين نقطة사 عندي عايز الاثنين ياء عندي عايز واحدة يا وحدة ياء وحدة تاء عندي تخيلوا خلونا McNchan تحسبون وحدة وحدة دلوقتي احنا شفنا قراءة حفظ الاثنين تاء تحسبلنا تحسبلنهم خلينا نحط الاثنين ياء عشان تشوفوا بيلعبوا في القرآن ازاي افتحوا دي الاثنين ياء افتحوا النص دا القرآني امامكم الا الا الا الاولى كانت اثنين تاء طيب حط الماوس وكبر لو سمحت الصورة بتاعتك دلوقتي قدامكم هنا اتنين يا الله ما كان من شوية يا شباب من الذي قلب على الفور الاثنين الى يا يا خلونا نسمع الشيخ عبد الرشيد وهو يقرأ لنا الاثنين يا يا لا يحسبن الذين يفرطون لدينا اشوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بما فازك من العذاب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفاجة من العذاب ولهم عذاب أليم طيب إذن هنا سمعنا الشيخ يا كليفر إرفع عيدك وخذ دورك سمعنا الشيخ وهو يقرأ هنا ترك اثنين تاء ونطق الاثنين بالياء طب ايه رأيكم نروح المغرب الناس المغرب وليبيا قالوا احنا هنبقى في النص بدل ما واحد يقول الاثنين تاء واحد يقول لنا الاثنين ياء احنا هنعمل وحدة تاء ووحدة ياء ده العدل استحوا معي هذه الصورة استحوا معي هذه الصورة. ده عدل يعني وحدة وحدة يكون احسن كبر الصورة بتاعتك وستجد لا يحسبن اللين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ما الذي يحدث دعونا أيضا نرى قرآن ليبيا أيضا أخذ المنطقة الوسط استحوا هذا اللينك ونقرأ أيضا في قرآن ليبيا أخذ المنطقة الوسط واحدة يا لا يحسبن, لا يحسبن فلا تحسبنهم خلينا في المنطقة الوسط أحسن يعني أضمن طيب برضو نسمع الشيخ الحصري يقرأ لنا قراءة ورش المغرب والحزيفي يقرأ لنا قراءة قالون في ليليا واحدة بالياء وواحدة بالتاء ما الذي يحدث لا ندري لا يحببن الذين يفرحون بماءة ويحبون أونَ أََّجُ بِمَلَمَ عَوا فَلاتَ بِبَ الن بِمَ فَجَةٍ مِنَ العذذِ وَلَ م غونَلِي لَا يَحبًَاَّذينَ يَ يرَاحُون بِمَا أَسَوْا ويُصِبُونَ أَن يُفْسَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ ذِفَافَةً مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّمِّيمٌ لا تحسبن الذين يطرحون بما اتوا ويحبون ان يسمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فاز فلاتحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم لا تحسبن الذين يطرحون بما اتوا ويظنون ان يفمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ما الذي يجري لماذا من الذي يبدل نحن يعني نستغرب ونسأل من الذي يبدل هذه الحروف الكارث الكبرى أنه حينما تتبدل الحروف تتبدل الضمائر فضمير المخاطب وضمير المخاطب أيضا يتبدل فبدلا من أن يكون المتكلم الله يصبح مثلا زي ما رأينا منذ قليل مبني للمجهول من الذي يغير لا ندري دعوني أقدم لكم انا اخترت أنواع مختلفة من الاختلافات حاولت أعمل كوكتر نوع تاني من الاختلافات وهو تقدي كلمة على كلمة وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون إلا واحدة صحيحة افتحوا معي هذا اللينك افتاحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا من قراءة حفظ القرآن المنتشر بين أغلبية المسلمين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذَكَرِينَ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا يظن ما عنب لم يكن يرنا عنه فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واولوا في تيه وقاتلوا وقتلوا لؤك يرن لا عَنبُوه دَعب فََّ لَهَا جَرُوا وَأُخْرِجُون بَِارِهِم وَأُودُه سَبِيل وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَكَفِّرًا مَعَنْهُ سَيئاتٍ وَلَ أُدَخْسِلًا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدَخِلَنَّهُمْ طيب لاحظوا هنا يا إخوة لاحظوا هنا الذين قاتلوا وقتلوا خليكم ملاحظين معايا الذين قاتلوا وقتلوا هذا طبيعي مقبول قاتلوا وبعد أن قاتلوا قتلوا لكن ادخلوا معي هذا اللينك لو سمحتوا اسكحوا معي هذه القراءة او هذا القرآن المختلف فقلب الكلمتين وأوزوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا كيف يقتلوا وبعد ذلك يقاتلوا حتى المعنى لا يستقيم أليس كذلك مفروض زي قراءة حف وقاتلوا وقتلوا لا هنا المعنى مختلف الكلمتين مختلفتين واحدة تغير مكانة جاءت قبل الاخرى وقتلوا وقاتلوا لا كيف قتلوا وقاتلوا كيف حتى لا يستقيم المعنى بعد أن يقتلوا يقاتلوا لكن رغم ذلك اسمعوا الشيخ وهو يقرأها دون أن يفكر فيها حتى كلهم مبرمجين اسمعوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من زيادهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكسرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم من ناس من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديادهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات طيب من الذي بدل في كتاب الله من الذي جعل قتلوا أولا لا تستقيم أساسا لا يمكن أن تستقيم وقتلوا بعدين وقاتلوا لكن هناك من يبدل في كتاب الله وإن كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا طيب نوع آخر من الاختلاف وأنا كما وعدكم قربت على النهاية ولكن افتحوا معي هذا القرآن افتحوا معي هذا القرآن وستجد الكلمة التي أضع تحتها خطا طيرا سيكون طيرا وللتوسيق نسمع قراءة الحزيف والحصري أن أخلق لكم من الطيب كهيئة الطير فأنفخ فيه كأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله بكم أني أخلق لكم من الرقم ويُحيي كأن حيّاً ميرسأنفخ فيه فيكون طيرا طيب إذا هنا الكلام واضح انفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله افتحوا معي قرآن قرآن ليبيا دعونا نسافر مع بعض كده كل واحد يحزن حقائبه وننتقل إلى ليبيا هي ليست بعيدة عن مصر وننتقل إلى هناك ونجد مشكلة أنه كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا من الذي وضع ألف غير في المعنى طائرا يمكن أن تكون صفة وطيرا اسم من الذي بدل الصفة الاسم الى صفة هل رأيتم هل دخلتم معي الى قرآن ليبيا ام لسه في ناس مركبتش الطيارة اللي مركبش الطيارة يركب الطيارة اللي انا حاطيتها دي اللينك ده ويسافر المغرب افتحوا معي هذا اللينك نروح المغرب نجدهم ايضا مصرين على كلمة على كلمة طائرا ليس طيرا شيء غريب أن في ليبيا وفي المغرب تقرأ بطريقة تختلف ودعني السأزم من الشيخ الحصري والحزيفي ايضا يقرأ لنا فالشيخ الحزيفي سيقرأ لنا قراءة قالون من المغرب والشيخ الحصري سيقرأ لنا قراءة ورش من المغرب فاسمعوا Isma'o Inni akhluk lakum min attyni kahy'ati attyri faanfuku fihi faafoonu tairan bi iznillahi wabari'u alakmaha wal abarastikum انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيفكون طائرا بإذن باذن الله وابرق الاكمه والابرص لا وكمان بلهنا طائرا لا كمان بلهنا اسمعوا الحذيفي سيقرا لنا من من ليبيا ماايا اخلوق اسف الحفري ساقرا لنا من المغرب اتك اولا امنا في نك هي اتف طهري فف في سيكون طائرا باذن الله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله هل ملاحظين يا إخوة ما الذي حدث ما الذي غير هنا المعنى ألف حرف ألف حرف ألف قلبت المعنى طائرا طائرا القرآن كتب بدون حرف الألف أساسا كتب بدون حرف الألف بدون التشكيل بدون التنقيط هذه الأمور التي يقولون عنها ليست مهمة لا هي مهمة جدا ما الذي يحدث ومن الذي غير في كتاب الله نريد أن نسمع الإجابة من الأحباء المسلمين الموجودين معنا ولا يقولون لنا قراءات قراءات ليست قراءات هذا أكثر مما قراءات طيب افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك ايضا ننتقل إلى نص قرآني آخر في سورة أهل عمران 48 ويعلمه الكتاب والحكم والتوراة والإنجيل و فكالعاده احب يعني آتي بشيوخ معروفة اصواتهم لدى المسلمين الحفري والحذيف والحذيفي يقراها لنا هذا النص ويوعن من بكتوا وانكتوا واستورات وَج وَعَ مهُذ وَ مte وََّور وَ وَعَّهُ si simete وأنزل الكتاب والسكنه والتوراه والانجيل طيب افتحوا معي هذا اللينك نجد ويعلمه هنا تختلف افتحوا معي هذا القران الاخر نجد المتكلم شخص آخر كبر الخط عندك شويه كانت في قراءه في قران حفص ويعلمه نجد هنا المتكلم مختلف المتكلم إله القرآن ويقول ونعلمه الكتابة من الذي غير الياء إلى نون هنا نفاجأ أن المتكلم إله القرآن هناك لا نعرف من الذي يتكلم عن إله القرآن واحد يتكلم عن إله القرآن يقول ويعلمه نجد هنا اله القران يقول انا سواعلمه انا انا المتكلم وان نعلمه نحن ودعوني ايضا استمع معكم إلى الشيخ عبد الرشيد وهو يقرا لنا هذا النص القراني بالقراءه المختلفه وانزلنا الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والنجيل ونعلمه ليست ويعلمه إذن هناك اختلاف طيب هنا في هذه الغرفة المباركة تم نقاش هذا النص القرآني مرات عديدة جدا افتاحوا معي هذا القرآن الذي أمامكم يعني انتوا حفظتوا هذا النص أعتقد صح تقريبا كل الأدمن اتكلموا في هذا النص القرآني عايزك تكبر الصورة الله يخليك علشان عايزك تنزل كده وتخلي بالك من الكلمة اللي أنا حاطت عليها تحتها خط أعتقد كلنا حظين النص القرآني ده خلونا اسمع الحزيفي والحصري طبعا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة وما كان لنبي أن يغل ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ إذن هنا هذا النص القرآني يتكلم عن محمد وكل التفاصيل تقول ذلك وما كان لنبي أن يغل يسرق تعالوا معي بقى لقرآن ليبيا المعنى مختلف جملة وتفصيلة جملة وتفصيلة افتحوا معي اللينك وانظروا معي إلى هذه الكارثة كبر الخط شوية لو سمحت كبر الصورة عندك وانزل تحت ليه الكلمة التي وضعت لك خط تحتها وما كان لنبي أن يغل مش هو الذي سيسرق كارثة كارثة بكل المقاييس ما الذي حدث من الذي غير في منطق المعنى المعنى مختلف بدل المكان مفيش نبي بيسرق أصبحت لا يوجد نبي حيث سرق بالضبط كده يا سامي سيسرق شيء غريب مش كده يا أخوة دعونا نسمع الحزيفي والحصري الحصري يقرأ لنا ورش من المغرب ولكن قبل القراءة انا حطت لكم قراءة قراءة ورش دعونا وضع لكم قراءة ورش أيضا القرآن المغرب ها هو أمامكم ادخلوا لكي ما تكتشفوا كيف أنهم يلعبون بالقرآن ويقولون قراءات أي قراءات يا رجل أي قراءات هي التي تقلب المعاني وتشوه المعاني تماما افتحوا معي قرآن المغرب أن يغل أن نستمع إلى الشيخ وهو يقرأ فضل يا الشيخ الحصري اقرأ لنا المغرب قراءة قرآن المغرب عبد الرشيد يقرأ لنا قراءة خلف والحصري يقرأ لنا ورش والحزيفي يقرأ لنا قالون إيه رأيكم؟ نسمع هذه الآية بهذه الثلاث قراءات مختلفة عن القرآن الذي في يد المصريين ويد السعوديين ويد كل من في الخليج اسمعوا هذا النصر القرآني وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِن أَن يَغْلِبَ وَمَن يَغْلُ يُؤْتَى بِمَا قُدِّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِن أَن يَغْلِبَ وَمَن يَغْفُلْ يَاكِ بِمَا قَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا كَانَ مِنَ الذِينَ ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة وما كان بنبي الجن أي جغال ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توسي كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أيوة وما كان لنبي الجن أي جغان ومن يغلل يأتي بما غل يوما قيامة ثم توسي كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون غريبة مع أنه هو يعرف تماما أن المعنى معكوس جملة وتفصيلة في قرآن السعودية وفي قرآن مصر لكنه يغير المعنى سأل نفسه مبرمج تعالوا إذن للضربة القاضية وهو النص القرآن الاخير حتى لا أطيل عليكم تعالوا إلى الضربة القاضية فقط انا اليوم لم أخرج عن سورة أهل عمران صح؟ تعالوا إلى الضربة القاضية والاختلاف 180 درجة افتحوا معي هذا القرآن من حفظ قراءة حفظ وستجد الخط تحت كلمة قاتل معه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين خلاص خلينا نسمع الشيخ وهو يقرأ لنا هذا النص المدمر أين المدمر كان معنا لا أدري أين زهر عبد لنا يا شيخنا هذا النص المدمر من قراءة حف سيقرأ لنا الشيخ عبد الرشيد سيقرأ لنا من قراءة خلف والحصري والحزيفي سيقرآن من قراءة حفظ لأن في هذه القراءة خلف عن حمزة مثل قراءة حفظ اسمعوا وكأجل من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأجن من نبي وتلمعهم حبيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين وَأَنَّىٰ لِنَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الْبِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَغَنُوا لِمَنْ أَطَاعَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا عَضَرُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ركزوا وكانني من الذي قاتلنا معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم يكفي لله ناجي وما ضعوف فكانوا ركزوا في الكارثه وكان النبي قاتل معه رديون كثير فما وهنوا لما اصابهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكاين نبي طا سلم معه ربيون كثير سماوهن لنا اصابهم سماوهن في سبيل الله وما ضعفو والله يحب الصابرين طيب سمعنا كلنا القراءة الآن وكأي من نبي قاتل معه خلاص يا شباب فهمين يعنيه قاتل معه خلوا بالكم من هذا النص القرآني لأنه فعلا كارثي بكل المقاييس وكأي من نبي قاتل معه طيب سلنا نشوف مع بعض قرآن المغرب وقرآن ليبيا افتحوا معي هذا القرآن افتحوا معي هذا القرآن هذه ضربة قاضية الصراحة هذه ضربة قاضية افتحوا معي هذا اللينك كبر كبر الخط وكأي من نبي قتل معه ما الذي يجري وكأي من نبي قتل المعنى هنا 180 درجة مختلف في قرآن مصر والسعودية كأي من نبي قاتل معه بقاتل حي والتاني حي بقاتل معاه لا هنا قتل معه الاثنين ماتوا واو ما الخطأ ما الخطأ هنا يا شباب ألف حرف ألف ألف خلت واحد حي بيقى واحد بيقاتل بيقى مقتول سمعين يا شباب يا مسلمين اوعوا يخضعوكم ويقولو لكم قراءات اختلاف في القراءات لا هذا ليس اختلاف في القراءات هذا اختلاف في المعنى تماما 180 درجة هل القرآن الذي يقرأ في المغرب فقط لا استحوا معي هذا اللينك لأن أيضا القرآن الذي يقرأ في المغرب كبر الصورة لو سمحت كبر الصورة الموجودة أمامك وكأي من نبي قتل معه ربيون كثيرون يعني في النص القرآن الأول نبي بقاتل مع ربيون كثيرون هو واحد ومعه ناس كثيرة بتقاتل والنص القرآن الثاني في المغرب وفي ليبيا نبي قتل معه ربيون كثيرون هل سيقرأ لنا شيخ؟ نعم أنا أوثق بنعمة المسيح كلامي دائما بأصوات الشيوخ حتى لا يكون مجرد ورق أمامكم ولكن هذه ضربة قاسية جدا فاسمعوا الشيوخ يقرأ يقرأوا دون ضمير وكأي من نبي إن معه يديون كثير فما سمعتوا يا إخوة قتل معه سمعتوا يا شباب اسمعوا تاني اسمعوا سمعوا تاني سمعوا سمعوا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ نَّكِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفه وما استكانوا وكأين من نبي قتل معه كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفه وما استكانوا الله يحب السبب اوَغِيرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ إن قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَمُوا بِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَمُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لنا أصابهم ملاحظين يا أخوة الكارثة كبرى بصوا الأخ كذا اسمه مين كاراغوش كاراغوش كاراغوش بيكتب إيه الموقع دي اسمك يعني أنت تنقل الأكاذيب وتنسبها لنفسك يكفينا هذا طيب صوت الشيوخ صوت الشيوخ بتوعك افترضنا ان انا بزور في القرائن دي وانا شاطر لدرجة ان يعني اعمل قرآن من نفسي وحطه لك طيب صوت شيوخك الحصري والحزيفي وعبد الصمت وصوتي انا كارثة هذه ضربة قاضية لسورة العمران لسه احنا في البداية اذا ربنا ادانا العمر وعشنا لسه قدامنا 114 سورة اذا عشنا وكان لنا حياة سنواصل ايضا في بقية السور وفيها كوارث كوارث اذا يا احبة الرب المسلمين الذين يسمعونني الان لا تصدقوا ما يقال لكم أنها قراءات ها هو الموضوع أمامكم بالصورة والصوت في قرأنا الآن آخر نصف قرآني غير المعنى تماما واحد قاتل ومع مجموعة ربيون يقاتلون وجدناهم في المغرب وليبيا مقتولين والكارثة كبيرة جدا والآن بعد يعني اني مسكتكم كده ساعتين وأنا متأسف لذلك حخليكم قبل ما تطلعوا كده تفرفشوا شوية انتوا عارفين ان اسمكم بيقولوا عندكم نصارى لكن في قراءة حفظ آسف في قراءة حفظ نصارى لكن في قراءة نعم الموقع جاهز انا هاشكر الاخوة اللي تعبوا معايا بس أخلص وحاشكر كل اللي احبها اللي تعبوا عشان يحطوا الكلام ده على الموقع يعني في قراءه خلف عن حمزه انتوا ما اسمكمش نصاره وموث ما اسموش موسى تسمكم نصاري وموسى اسمه موسى اسمعوا كده وبعدين احط لكم اللي زلزل المره اللي فاتت يعني اسمعوا الحته دي مقطَفَ <تصفيق> إِ الذيَّذين آمَنوا والَّذينَهاد وََّ قَالِ وَصْخَادِين منَن إم وَإِن قُ تهم سَلًَا نُقْمِنَ َكحَانَ وَلهه جَْحَةَ تَأَقَذَتُّ الصائقَة وَأَكُم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَى مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ يا مَّشْرَبَهُمْ يَامُوسَىٰ نُنَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا, ربك يصعد لنا مما إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِيْ وَالصَّادِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَلِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَتْلُعَيْنَ أنت اسمكم نصاري نصاري وموسي دي في القراءة بتاعة قراءة خلف عن حمزة فيه ناس ما كانوش معانا المرة الفاتحة موجودين في القراءة بتاعة سورة الفاتحة وانا سأسمعك صوت الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي امام وخطيب جامع ابن انس بالدوحة تاني اللي حب يكتب الاسم الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي امام وخطيب مسجد جامع جامع ابن انف بالدوحه فاسمع يا استاذ عشان تروح تسال الشيخ بتاعك القراءه ايضا خلف عن حمزه فاسمعوا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 إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الزراق المستقيم زراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألسلان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان زراق الذين أعين اهدنا الزراق المستقيم زراق الذين أعين اهدنا الزراق المستقيم زراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا إخوة هذه القراءة قراءة الشيخ عبد الرشيد خطيب وإمام جامع أنس بن مالك بالدوحة لقراءة خلف قرآن خلف عن حمزة إذن ليس كما قالوا وأنا مستغرب على الأخبي وضحكني بصراحة شوفه كاتب لي إيه هذا انت يا وحيد تقلد الشيوخ وعامل نفسك شكوكو يا فالح <تصفيق> ضحكتني يا رجل لا أنا مش, مش أعمل فيها شكوكو لا ولا يهمك بس راجع الكلام ده عشان ده مختص به حياتك يعني طيب أحبة الرب انا في البداية أشكر الرب إنه ساعدني بصلواتكم طبعا نقدم لكم هذا الكوكتيل من المصاحف المختلفة للمسلمين السنة أه اولا أه ثانيا أشكر أستاذي الكبير The only way الذي أه يعني أه فتح لنا مساحة من الوقت طيبة لكي ما نقدم هذا الجزء رب يبارك حياتك يا أستاذ أونلي أشكر الأخ اللي وضع اللينكات على الصايت علشان تستطيعوا إنكم تفتحوها بسرعة بشكر الأستاذ نينغوستو وكلنا برضو ندي وردة حلوة للأستاذ نينغوستو أنا مش عارف هو موجود معنا ولا لا لكن الوردة دي للأخ نين قستو لو موجود ارفع ايدك عشان لو عليك نقطة اشيلة بس كمان بشكر الأستاذ اللي ساعدنا في المرات السابقة الأستاذ ساينس أوفذ اند وهو غير موجود معنا الآن لكن انا برضو احتراما لي والتعب معنا السابق بقدم له برضو وردة أيضا لا أنسى الأخط المباركة قول دمائير اللي دائما بتتعب وبتحط تسجيلات فورية لمحاضرات أستاذنا الكبير صوت الحق والمحاضرات اللي احنا برضو بنعملها هنا وردة برضو للأخت قل زمائر وأخيرا وليس آخرا وردة ليكم انتو أحبائي وجودكم معانا تشجيعكم وصلواتكم من أجلنا فليكم انتو برضو أحلى ورده ربي بارك حياتكم ويحافظ عليكم وثقوا تماما أننا بصلواتكم ماضين في هذه الخدمة شكرا لكم جزيلا اتفضلي اختي مارينا الرب يباركك والمايك معك ويا ريت اسمع تعليقات احباء مسلمين يعني او احباء مسيحيين برضه لو